Salaamu alayka ya Aba abdillah Ya Salaamu alayka ya Aba abdillah Ya Salaamu alayka ya Aba בכber زيارتنا نفسينا نتينا تونيه لدمعتنا نتوى السلف في طبال زيارتنا دينا الحاضرتك سيد وبين ذنوب تتكت عصمنا ويمك نريد انت بين الحظر تك سيد وبين ابنك تتكت عصمنا ويمك نريد انت دمع دم شبه الجمر ظل مسكوب دمع الندم شبه الجمر ظل مسكوب وقل وجه وانت عارف بحالتنا وقل وجه وانت عارف بحالتنا يسلمتينا نتوسل في تقبل زيارتنا يا حسين انتو هي دمعتنا نتوسل في تقبل زيارتنا شيطان غرانا ومشين برايه والهل سببنا الذنوب هوايه شيطان غرانا ومشين برايه والهل سببنا الذنوب هوايه ما عدنا غيره للنبي حمايه <cow>. ما عدنا غيره للنبي حمايه يوم الحشر لو طولت وقفتنا يوم الحشر لو طولت وقفتنا يا سيدين السانه برض السلام والصوم يا مولانا برض السلام والصوم يا <تصفيق> سيدين السانه برض السلام والصوم يا مولانا قدر الله يا ما كنا احنا نحسب ما شفنا حنا نحس بالدنيانا باكر تزول ونعترف غرتنا باكر تزول ونعترف غرتنا يا سيدي يا رب لي دمعتنا نتوسلك تقبل زيارتنا يا سيدي يا رب لي دمعتنا نتوسلك من العمر خلص نشك وريبي بين الطعن بين الكذب والغيبه سنين العمر خلص انشكى ريبه بين الطعن بين الكذب والغيبه راح العمر بعد العمر شيجيبه راح العمر بعد العمر شيجيبه شنو العذر لو قربت ساعدنا شنو العذر دمعاتنا بتوسلك تقبل يا مولانا نبكي عبره ونهل دمعنا بكل خجل بالحضره جيناك يا مولانا نبكي عبره ونهل يناك يا مولانا نبجه عبره وانهل كل الخجل بالحضره بجاهك ذنبن البارين دعي غفره وبجاهك ذنبن البارين دعي غفره وبجاه دمك تنقي بالتوبتني وبجاه دمك تنقي بالتوبتني يحسينتي <تصفيق> تتقبل زيارتنا الهندسة الصوتية والتوزيع يوسف الصبيحاوي يحسيني تيناكونه لدمعتنا نتوسلك تتقبل زيارتنا هذا الردود الحسيني <تصليل روزهم> علي الكنان الكلمات للشاعر الحسيني ستار الرم كور صيد سيف الموسو يا حسين ادينا كون هله تتقبل زيارتنا